توقفنا بالامس يا عم عندما انتهى الامام من شرح المساله السادسه والاخيره من مسائل الايتين العشرين والحادية والعشرين من سوره النساء وكانت حول قوله تعالى واخذن منكم ميثاقا غليظا نعم فماذا قال الامام قال الامام ان هذا القول فيه ثلاثه اقوال اولها قوله عليه الصلاه والسلام فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامانه الله واستحللتم فروجهن بكلمه الله قاله عكرمه والربيع والثاني قوله تعالى فامساكم بمعروف او تسريح باحسان قاله الحسن وابن سيرين وقتاده والضحاك والسدي والثالث عقده النكاح قول الرجل نكحت وملكت عقدة النكاح قاله مجاهد وابن زيد وقال قوم الميثاق الغليظ الولد فتح الله عليك يا بني نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وامامنا القرطبي والآن يا إخواني ننتقل إلى الآية التالية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا صدق الله العظيم وفيه اربع مسائل الاولى قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء يقال كان الناس يتزوجون امرأة الأب برضاها بعد نزول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها حتى نزلت هذه الآية ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم فصار حراما في الأحوال كلها لأن النكاح يقع على الجماع والتزوج فإن كان الأب تزوج امرأة أو وطئها بغير نكاح حرمت على ابنه على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى المسألة الثانية قوله تعالى ما نكح قيل المراد بها النساء وقيل العقد أي نكاح ابائكم الفاسد المخالف لدين الله إذ الله قد أحكم وجه النكاح وفصل شروطه وهو اختيار الطبري وقد كان في العرب قبائل قد اعتادت أن يخلف ابن الرجل على امرأة أبيه وكانت هذه السيرة في الأنصار لازمة وكانت في قريش مباحة مع الطراضي ألا ترى أن عمرو بن أمية خلف على امرأة أبيه بعد موته فولدت له مسافرا وأبا معيت وكان لها من أمية أبو العيص وغيره فكان بنو أمية إخوة مسافر وأبي معيط وأعمامهما ومن ذلك صفوان بن أمية بن خلف تزوج بعد أبيه امرأته فاختت بنت الأسود بن المطلب بن أسد وكان أمية قتل عنها والأسود بن خلف تزوج امرأة أبيه وغيرهم كثير وقال الأشعث بن سوار توفي أبو قيس وكان من صالح الأنصار فخطب ابنه قيس امرأة أبيه فقالت إني أعدك ولدا ولكني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أستأبره فأتت فأخبرت فأنزل الله هذه الآية وقد كان في العرب من تزوج ابنته وهو حاجب بن زرارة تمجس وفعل هذه الفعلة ذكر ذلك النضر بن شميل في كتاب المثالب فنهى الله تعالى المؤمنين عما كان عليه اباؤهم من هذه السيرة سبحان سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر المسألة الثالثة قوله تعالى إلا ما قد سلف أي تقدم ومضى والسلف من تقدم من آبائك وذوي قرابتك وهذا استثناء منقطع أي لكن ما قد سلف فاشتنبوه ودعوه وقيل إلا بمعنى بعد أي بعد ما سلف كما قال تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى أي بعد الموتة الأولى وقيل إلا ما قد سلف أي ولا ما سلف كقوله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا إلا خطا يعني ولا خطأ وقيل في الايه تقديم وتاخير معناه ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا الا ما قد سلف وقيل في الايه إضمار لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء فانكم ان فعلتم تعاقبون وتؤخذون إلا ما قد سلف المسألة الرابعة يا إخواني قوله تعالى إنه كان فاحشة ومقت وساء سبيلا عقب بالذم البالغ المتتابع وذلك دليل على أنه فاعل انتهى من القبح إلى الغاية قال أبو العباس سألت ابن الأعرابي عن نكاح المقت فقال هو أن يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنها ويقال لهذا الرجل الضيزا وقال ابن عرفة كانت العرب إذا تزوج الرجل امرأة أبيه فأولدها طيل للولد المقتي وأصل المقت البغض من مقته يمقته مقتا فهو منقوت ومقيت فكانت العرب تقول للرجل من امرأة أبيه مقيت فسمى تعالى هذا النكاح مقتى إذ هو ذا مقت يلحق فاعله وقيل المراد بالآية النهي عن أن يطأ الرجل امرأة وطئها الآباء إلا ما قد سلف من الآباء في الجاهلية من النساء لا على وجه المناكحة فإنه جائز لكم زواجهن، وأن تطأوا بعقد النكاح ما وطئه آباؤكم من الزنا قاله ابن زيد وعليه فيكون الاستثناء متصلا ويكون أصلا في أن الزنا لا يحرم على ما يأتي بيانه والله أعلم والآن يا إخواني ننتقل إلى الآية التالية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم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 حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم أي نكاح أمهاتكم ونكاح بناتكم فذكر الله تعالى في هذه الآية ما يحل من النساء وما يحرم كما ذكر تحريم حليلة الأب فحرم الله سبعا من النسب وستا من رضاع وصهر والحقت السنة المتواترة سابعة وذلك الجمع بين المرأة وعمتها ونص عليه الإجماع وثبتت الرواية عن ابن عباس قال حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع وتلا هذه الآية وقال عمرو بن سالم مولى الأنصار مثل ذلك وقال السابعة قوله تعالى والمحصنات فالسبع المحرمات من النسب الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الاخ وبنات الاخت والسبع المحرمات بالصهر والرضاع الامهات من الرضاعه والاخوات من الرضاعه وامهات النساء والربائب وحلائل الابناء والجمع بين الاختين والسابعه ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم قال الطحاوي وكل هذا من المحكم المتفق عليه وغير جائز النكاح واحدة منهن بإجماع إلا أمهات النساء اللواتي لم يدخل بهن أزواجهن فإن جمهور السلف ذهبوا إلى أن الأم تحرم بالعقد على لبنة ولا تحرم لبنة إلا بالدخول بالأم وبهذا قول جميع ائمه الفتوى بالامصار وقال الطائفة من السلف الأم والربيبة سواء لا تحرم منهما واحدة إلا بالدخول بالأخرى قالوا ومعنى قوله تعالى وأمهات نسائكم أي اللات بهن وزعموا أن شرط الدخول راجع إلى الأمهات والربائب جميعا رواه خلاس عن علي بن عبي طالب وروي عن ابن عباس وجابر وزيد بن ثابت وهو قول ابن الزبير ومجاهد قال مجاهد الدخول مراد في النازلتين وقول الجمهور مخالف لهذا وعليه الحكم والفتيا وقد شدد أهل العراق فيه حتى قالوا لو وطئها بزنا أو قبلها أو لمسها بشهوه. حرمت عليه ابنتها وعندنا وعند الشافعي إنما تحرم بالنكاح الصحيح والحرام لا يحرم الحلال على ما يأتي وحديث خلاس عن علي بن أبي طالب لا تقوم به حجة ولا تصح روايته عند أهل العلم بالحديث والصحيح عنه مثل قول الجماعة والله تعالى أعلى وأعلم سبحان الله لله الله الحق يا عم أن هذه الآية الأخيرة توضح لنا بجلاء المحرمات من النساء نعم يا ولدي ذلك لأنه ليست كل امرأة صالحة للعقد عليها بل يشترط في المرأة التي يراد العقد عليها أن تكون غير محرمة على من يريد التزوج بها سواء كان هذا التحريم مؤبدا أم مؤقتا وما هو الفرق بينهما يا عم التحريم المؤبد يمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل في جميع الأوقات والتحريم المؤقت يمنع الرجل من التزوج بها ما دامت على حالة خاصة قائمة بها فإن تغير الحال وزال التحريم الوقتي صارت حلالا وأسباب التحريم المؤبده هي كما بينتها الآية